بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة بسمة أمل النهاردة عن فتاة الفتاة دي أنا كنت عامل زي كامب كده أو معسكر للشباب نتضرب فيه إزاي نصنع الحياة وإزاي نشتغل وإزاي ننمي وتجمع بقى شباب كتير من صنع الحياة علشان نضربهم على العمل التنموي وزي يعني وبعدين لقيت الفتاة دي جات لي هي بنت كده سنها 18-17 في السن ده جات ودموعها بتبكي بوكامور فبقول لها مالك قالت لي أنا أبويا وأمي اتطلقوا من زمان من ساعة ما اتطلقوا وأبويا بيهرب مني سدق إن أبويا ما بيردش على مسجتي صدق إن أنا لقيت أبويا صدفة موجود على صفحة على الفيسبوك فبعت له بابا أنا بنتك أنا فلانة سدقه أنه هو عمل بلوك لصفحته علشان يغيرها علشان أنا مدخلش عليها بتقول لي أم أبوي عمل كده أنا بكيت بكاء شديد أنا،, أنا كان نفسي يكون لأب أحس بي ويحس بي هو, هو أبوي عشان أتخانق مع أمي ليه بيعاقبني أنا ده أنا المفروض حتة منه أنا،, أنا بحكي لكم الحكاية دلوقتي أنا قلبي بيتقطع فما بالكو هي عاملة إزاي قعدت تحكي لي حاجات قاسية جدا ازاي انها تبعت له في عيد ميلاد ومسج كل سنة وانت طيب يا بابا وبابا ما يردش على المسج هو في ناس قلوبها اسية كده جما هو ممكن تكون القلوب بالاسوديا البنت قعدت تتكلم معايا خمس دقايق احكي لي مواقف مواقف ازاي ان هي بعتت له بتقول له انا نفسي اشوفك عشان لك اصلي في واحد عايز يتقدم لي وانا مش عارفة وانت ابويا عايز اعرف رأيك تفاجأ ان هو رد عليها بيقول لها أنا مسافر ومش فاضي شوفي خالك اسأليه يساعدك هو أي والله أي قلبي يا ليه يا أباء ويا أمهات ولادكم محتاجينكم والله العظيم بالذات البنات تصدق ان بنتك محتاجاك قوي ممكن تكون بتشتغل طول النهار وممكن تكون قررت بعد ما تقلقت من, من أمها أنك تغير حياتك بس دي من لحمك ودمك ويا أباء اللي بتشتغلوا ليل ونهار يا اللي مش فاضين بنتك محتاجة لك قوي أنا البنت دي قلت لها هل تقبلي إنك تعتبريني زي أبوكي البنت عيطت أكثر قالت لي شرفني لكن أنا محتاجة أبويا أنا بحكي القصة دي وبرج كل أب بيسمعني وكل أم ساعدي أولادك إن هم يتصلوا بأبوهم حتى لو اطلقتوا اوعي تحرمي أولادك من أبوهم وoundedك من أمهم يا جماعة اوعي تكونوا بتعاقبوا الولاد مرتين يوم ما اطلقتوا بتعاقبوهم أول مرة ويوم ما بتحرموهم من أباءهم وأمهاتهم بتعاقبوهم تاني مرة وصلوهم ببعض محتاجا ولادكم محتاجين أباهم محتاجينهم جدا اوعي تقولي لولاد تشوف أبوك لما تطلقوا تشوف أبوك مرة كل إسبوعين حرام حرام واوعى تقول لولادك مش هتشوفوا أمكم إلا مرة كل إسبوعين حرام إزاي تعمل كده إزاي يعني إذا اطلقتوا اتطلقوا يعني بشكل جميل صراحا جميلا زي ما القرآن بيقول فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان يا أخي حتى لو مش عشان خطر الأم والأب عشان خطر الولاد ليه ولادنا يجنوا مرتين أخطأنا وعواقب أخطأنا أرجوك الرحمة بولادكو أهجوكم. إدوهم حنان وإدوهم عطف بنتك محتاجة حضن محتاجة حنان لو ملقتش الحضن والحنان في البيت حتدور عليه بره البيت لو ملقتش العطفة جوه البيت حتدور على العطفة بره البيت وبعد كده تقولوا البنت ضاعت وحضن ولادكم ربطبوا عليهم خاصة البنات حافظوا على بسمة أمل في البيت شكرا والسلام عليكم ورحمة الله